بوك تو 37. 37 سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون في الطريق في الطريق يدنا موتورتس هو يسافر بالموتور سايكل هو يسافر بالموتور سايكل. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. يدلودي. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. يدافع هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. بلافة. هو يسبح. هو يسبح. هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ ينبس بجناس سعام ستوبوهد هل سفر الواحد لوحده بالأوتو ستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتو ستوب خطر؟ ينبس بجناس بروخ عزد بنوتي هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ زبل لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. موسى مسأوتشي. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Kde se tady dá parkovat? Jumkin i se huna. Je tady nějaké parkoviště? A úžed huna maukifusa jarat? A huna se Jak dlouho se tady smí parkovat? Kamil mudda tu Jumkinu o huna? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ يد التنورفلا كم؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ دايسي تلبويش هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا